انتهينا من العوارض الأهلية وتكلمنا عنها جميعا وطابقناها بالواقع بعد أن ذكرنا حدودها فقلنا وتكلمنا عن قضيه الخطأ في الاجتهاد لا يصح مع القفائيات والمسائل الظاهرة ومع الشرك الأكبر طبعا التاويل لا دخل له بالشرك الأكبر خالص دخل له على التوحيد خالص زي ما قلنا لأنه ازاي نأتي من من الواضح الظاهر إلى المحتمل بقرينة ما هي القرينة؟ كيف ندخل على لا إله إلا الله فلاصفة عن ظاهرها؟ مش ممكن لذلك لا سبيل للتأويل للناس اللي بتقول للتأويل وإنه متاول ده خطأ كبير جدا كأنه لا يستطيع حتى ان يفكر بكلمه لا إله إلا الله عندنا القضية التأويل وعندنا قضية الخطا الذي هو الزهول وهذا عايزه تكلمنا فيه وعايزه نبهك بشيء انه مفيش مسألة من هذه المسائل الا وهي اجماع, إجماع. إجماع. تتصور ان المسألة مختلف فيها كلام لاهل العلم وبعدين بقى الراجح لا لا بقوله للجلالة لا لا لا في اصول الاسلام بمسألة اجماعية حتى تتعذر طبعا امال كيف تطاول عليها الذين تطاولوا قال لانهم عملوا بأقولهم لكن النقل على شرط إجماع وانا لك الاجماع في قضيه خطا إذا اذا استهدف التوحيد بالاجماع كفر اذا استهدف ابطل التوحيد كفر لا يؤخذ شهاده ولا يعذر المخطئ فيه اذا عن هذه المسائل فسق في اتفاق وابتدع باتفاق وقلنا الكلام اللي قالوا قاضي عياد وغيره لكن اختلفوا في تفسير المسائل فيها خفاء زي ما قلنا او تخفى مسالكها يعني الالالالخفة اللي هو الزهول مش مكلف أصلاً لأنه زهل خلاص مقرح كان كلام ابن القيم رحمه الله وكلام ونقله عن كلام شيخي شيخ الإسلام مسامية رحمة الله عز وجل المثال زي أخو مثال متفق عليه مسال الإكراه مسألة الإكراه قلنا إنه الإكراه الملجئ الذي هو الضرب الشديد والسجن الطويل وأخذ الكثير الكثير المال وغير ذلك هو ده الذي يبيح للإنسان أن يقول كلمة الكفر وقلنا ان هذا هو العذر الوحيد الذي يصح مع الشرك الاكبر يعني إذا عادت يقول كلمه شرك كفر، آه ممكن يقولوا انت إذا حصل معاه الإكراه الملجد ضربوا ضرب شديد جدا وقال له زي ما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم قال ابن عباس رضي الله عنهم وقد سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوعون؟ فقال نعم والذي نفسي بجاجه كان أحدهم يجوع حتى لا يستطيع أن يديع تعدوا بشده فكانوا في الحاله دي ما يقولوا قل رب يلجؤ الخنفسه دي يا اله يقول خلاص مش قادر عمود هذا هو الاقرار وخلي عندك لو قلت قبل كده خليك فاكر الحدود بتاعت هذه التعريفات عشان لما نيجي نرد على الشبهات او نناقش كلام الواقع اللي بيتقال النهارده تعرف ان الكلام ده كان باطل راسا إذا ما أنزلناه على التعريفات التي قررها ثم وقفنا عند الذهل يبقى كده, كده العذر الوحيد هو الى قلنا او الشنك طيب وبعدين وقفنا عند الذهل الجهل عذر قلنا في المتائل الزهرة الشرائع العذر فيه مضيق بمعنى يعني يعني انه جاهلة المسألة جاهلة مسألة مثلا مسألة في الشرائع مسألة جاهلة مسألة في الصفات الصفات اللي عزة ذل فيه الصفات لا في في يعرفها او لا يدري ما يفعل بها او الى غير ذل يعظر في هذا لأن هذا تخفى مسالكها لكن إذا جحد شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة يقول له إذا كان حديث عهد الإسلام أو منقطع عن العلم بس رجل أسكن من بارع زي ما ضربتك المثال ده كثيرا تقول له قوم لي يقول لك وفيش حاجه اسمها صلاة قال علمني قال خش كنتش الإسلام وقول لا إله إلا الله يقول له لا في حاجه اسمها خمس صلاة في اليوم والليلة وخلي بالك و... عارف بقى الكلام ده وبعدين قال ما فيش حاجه اسمها صلاة حاولوه تكافر زي ما قلنا ان المسألة الظاهرة هذه ياتي العارض فيها بعد الحكم ماشي طيب الجاهل بالنسبة للشرك بيزيد حاجة زيادة بقى ايه اللي قلنا ان الجاهل ايه قاعدة التلكين ان الانسان ما يتقلوش ان جاهل عشان انا سألته في مسألة قال لي معرفته ده خطأ لا انا بقول ان هو جاهل لما لايه ان يفيش متمكن من الالم اصلا فأقول هذا الرجل جاهل لما قلنا حديث عابد التام منقطع عن العلم قاعدت في بعيدة منقطع عن العلماء إلى غير ذلك إنما أن يكون بين المسلمين ذكرنا كلام أهل العلم فتاهم في فتاهم ذلك إنه إذا كان عائشا بين المسلمين فجحد معلومة من الدين بضوء خلاص قال راضي طيب بالنسبة للشرك الاكبر الضغط نقول إنه هو لا يعذر بجهله راسا ابتداء ليه؟ <تصفيق> لان الله عز وجل يعرف العبد توحيد ربه وحسن ذلك بفطرته ويعرف قبح الشرك بفطرته طيب اذا كان هو فطرته عارف كده لما يشيب الحسن ويروح للقبيح يعذب نقول لك لا هنا في فرق بقى بين ان يفعل الشرك وان يعذب على هذا الشرك اللي هو قضيه يبقى لما فعل الشرك بقى اسمه وش خلاص مفيش كلام في كده طيب يقول لي هيعذب أقول لك ما رسول الله إذا قامت عليه الحدّة يبقى يعذب إذا ما قامتش عليه الحدّة يبقى بقى يمتحن لأن الله عز وجل قال وَمَكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُّلِينَ أعلمت كده؟ رسلا مبشرين ومبسّرين لألا يكون للناس على الله حدّة بعد الرسل وإحنا قلنا الكلام ذا قبل كده وذكرناها كثيرا في حلقة مفرادة نسألك إن الفطرة مغروز فيها حسن التوحيد وقفر الش يبقى مش معنى ان انا بقولك لك اذا فعل الشرك فهو مشرك يبقى معناه انه لازم بالضروره يحذر ليه اهل الفترة ذكرت لك في اللقاء اللي فات الاجماع على ان اهل الفترة الذين عملوا بالشرك يشركون مش كده مش كده طيب ومع ذلك الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اربعه يضلون على الله بحجتهم يوم القيامه منهم رجل من اهل الفترة يقول يا ربي لم ياتني الرسول يبقى ايه ده هو بؤس مشرك بس قال له ما دخليش النار لاني انا مجاليش رسول فيمتحن في عرصات الخيام وهذا كما قلنا يقول به جمهور اهل السنة على ما ذكر ابن القيم ويقول به الاجماع على ما نقل ابن كثير عن ابن حسن الاسعري انه نقل هنا اجماع اهل السنة على انهم يمتحنون السادة اللي عايز اقوله إنه لازم نفرق هنا بين الاسم والحكم ده هنا القضية دي عايز اكتفهمها ان لما تسمع الان ما يقوله هذا جاهل لا نكفره تعرف يعني اي كلمة نكفره حاجب لك بعد كده لما نناقش المساعدة دي بس ان كلام ابن دمية رحمه الله انه قال والتكفير اسم للوعيد مش مش اسم انه هو مش قال لا نكفره عنه انا وقول عنه انه هو حي عزق ولذلك تليه يقول لك ايه الابن دمية يقول لك النص اللي قال لك في اللقاء اللي فات قال ايه قال هذا الرجل لما قال يعبد الكبور ويستغيث بالقبر ويسأله ما اللي يقدر عليه الا الله يا ذلك فقال ابن دمية قال هذا تاهل ضال مشرك كافر مشرق الله. يجمع ازاي بان السرك والجهل كده ازاي نقل سلك كلام بن الخير رحمه الله قال انه ان لم يكن ك... كافرا عنادا فهو كافر جهلا وجهله لا يمنع عنه ان يكون مشركا يبقى سميه مشرك وسميه كافر وهو جاهل ليه؟ لان دي مسألة فطرية ابعد من ان يكون يبلغها النبي سلك حافظ حكمي رحمه الله في السلم مالك قال له يذكروه ان الانبياء جايين عسان يذكروا بس مش جاي يشرح لك مساله مش لا ده جاي يفكرك افتكر الميثاق الذي بينك وبين الله عز وجل افتكر ما كانت هذه الفطره طبعا قلنا ان في علماء اختلفوا الميثاق هو الفطره ولا لا مش دي قضيه دلوقتي اللي عايز اقوله لك انه الانبياء يفكر يفكروا يذكروك بس يقول هو مش لا اله الا الله تقول له اه مش الذي خلق هو الله يقولك لك انت ربنا ليه لوحده ليه تشرك معاه الا له خلق الامر فانت زي؟ طب الادله ايه على دي طبعا كانت احنا كده دخلنا في مسألة بقى فيها تفطيلة لازم تقول لها الأدلة ايه عليه اقول لك بقى انساء الله بعون الله عز وجل لقول لك بقى القضية دي هي ايه بالضبط وطبعا الكلام دي احنا قلناها قبل كده انا حقول لك دي مرة علشان آآ يعني آآ المسألة اذا تكررت تكررت يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد فرق الله بين ما قبل الرساله وما بعدها في اسماء واحكام بص يا اخوه الاسماء الاسم اللطيف بال الاسماء الشرعيه الايمان الاسلام الكفر الفسوق العصيان الاسم, الاسم الـ العاصي الـ الفاسق الكاذب دي كل اسماء اسماء, أسماء بتلتصق بالانسان دي اسماء احكام بقى يعني ضخم ذقكم عليه بقى العقوبات خد بالك من دي. دي رحمه الله بيقول ايه قوله قد فرق الله بين ما قبل الرساله وما بعدها في اسماء واحكام وجمع بينهما في اسماء واحكام وذلك حجه على الطائفتين على من قال إنهم يستحقون العذاب ومن قال لا لا حسن ولا قبح فيها على القولين أنه تعالى سماهم ظالمين المثامية انتعرفين المسألة دي طبعا المثال التحتين والتقريح ايه التحتين والتقريح المعتنزلة قالوا حسن التوحيد معروف بالفطرة وقبح الشرك معروف بالفطرة والافعال الحسنة حسنة والافعال الخبيحة خبيحة والراجل اللي ياخد فيها هيتعال ما مش مرتبطة بالنبن طيب الاسعالة والمسيوذية ومن تبعهم قالوا ايه قالوا لا المافعال دي لا قبح فيها ولا حسن ومش هيتعذب الى ان يبعى ثراثين بس المسألة دي كلها لاحظ في ايه في الحكم العذاب اما اسمه ثلاثيكم دي ثلاث اسمه ايه كان يقول ابو بطين رحمه الله يقول لك الزاني اسمه زاني والسارق مسمى ثارق كذلك مستمه المشكلة اما مشكلة ببساطة جدا. جدا عشان كده الجاهلية في الجاهلية المدخعة كانوا جايين ابن الخعب قالوا ايه قالوا ثلاثة صاروا فيها مهر اخي فسموا المرأة بغية زانية فهمت زي فدي اسمها خلاص ياميها لكن الاحكام دي مسألة فيها بقى رحمة وفضل من الله عز وجل عظيم جدا ان الله فرق بينهم خلي بالك من المساله دي راحت ال ال الاهل السنة قالوا لا احنا وسط بين الاثنين بقى المعتزلة بيقولوا الاسماء دي حس التوحيد معروف ووقح الشرك معروف بالفطره بنقول ايوه صح عن صح عندكم اما قالوا لا حنتعذب لانه لا ما عندكوش الاشاعره قالوا لا ح... مش هيتعذب قلنا لهم عندكم انه مش هيتعذب الا ما ياتي رسول يبقى الجامع هنا اهل السنه بيقولوا ايه بيقولوا إن من فعل الشرك سمي مشركا خلاص؟ طيب لما يجي يقول حيتعذب نقول لا مش هيتعذب الا لما ياتي الرسول عشان كده ابن تيميه رحمه الله يقول ان النظر في مسألة الاسماء والاحكام في القرآن والسنه في الشريعة حج على الطائفتين على المعتزله وعلى الاشاعره الاشاعره يقول له حص القبح يقول له لا في حص القبح لكن مش هيتعذب الله عندك حق المعتزل يقول له لا ده في حسن كفحه هايتعزم يقول له لا في حسن كفحه لكن مش هيتعذب حتى يبعك الرسول رحمه وفضل من الله عز وجل طبعا يا اخوه لو شاء الله عز وجل ان يعذبنا على هذه الفترة المغروزه كان عازفك لانه هيفكرك كده فاكر يوم الست بربكم هيبصرك حديد و برضو حاولك هتقول له اي ربي اه فاكر مش تعرف ان انا الهك الذي لا بد ان يعبط هتحق النار لكن الرحمة من الله عز وجل انه فرق, فرق في هذا الموت ان اصل المساله دي ايه يا اخوه إيه؟ قبل بس ما اكمل لك كلام زميلي رحمه الله وانا قلته الكلام ده معاه كلام بس بخطورتي انا بعيده جاي انا عايزك تراجع بقى المساله اصل المساله دي ايه اصل, المسألة دي, أصل المسألة دي إني عبد بن زمع اخو سودة بن زمع ام المؤمنين رضي الله عنهما كان عنده صفل ادعاه انسان قال ده انا بتاع عبد بن زامعة قال له ده ابن زامعة ابن ابويا ومن جارية عليه كده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه قال هو لك يا عبد ابن زامعة قالته اخوت خلاص خلي بالك من ده ثم اكتفت الى سودة بنت زامعة رضي الله عنه ليه اخت عبد ابن زامعة قال او احتجي منه يا سودة الطفل الصغير هو, أخوك هو اخوك انت واخوكي عبد عبد ابن زمع. بن زمعة سعودي بن زمعة هو اخوكي ابن ابوك ابن زعمه خلاص نسبته ليهم خلاص طيب يبقى هو اخويا بقى يبقى ممكن اخله بيه كل حاجه الا اصلي اتوقع في كده ايه اشكاء في قضيه العربي الثاني وبتاع وكده وقع اشكاء اما النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الاسم في المحرى في اثبته في المحر... في, في, في, في, في, في يعني ده اخوكي هيطلع نسميه ابن زمعة كما انت عبد بالزمع وهي سودى بالزمع رضي الله عن جميع حلو كده؟ ولكن يجي في باب المحرمية ان يبقى محرم ليك قال لا احتاجي بالمن والبسة الحجاب والجاب عرفت ازاي؟ هنا ابن لك بقى الاسم يثبت في باب وينفى في اخر خلي بالك ولذلك ابن لك قال لدي قاعدة رائعة قاعدة عظيمة لذلك نتعلمها يا اخوه الاسلام قواعد احنا مش عايزين الكلام بتاع بقى المواخذه ان احنا قاعدين مع بعض بندردش ده وفكر ارتاح نتكلم مثلا في مسألة دارب عاديه ده بيتكلم في الدين في الاسلام في, الإثلام. في, الإثلام. في الإثلام. إنه انت يا جماعه موضوع بده صده يخبروا الله تغوط طب هنعمل له ايه له نعم ايه بقى خلي العجله تمشي يا عم العجله الكلام ده تقوم منين ايه العجله دي ودوك قول لي ايه ببخ لي قول لي كلام دين شرح ايه اللي كلامه العلم ان ما في الباب الباسكال اعظم ده ده منه للصل نطور عافيه ده منه للخلق خلاص كده يبقى خرج بره ده ليس لا ده اسمه هو ده لما القواعد والمقول يا إخوة يبقى الاسم لما نيجي نتكلم عن اسم الشرك نلاقي يثبت في باب ايه الباب الاسم مشرك يلزمه احكام ده ايوه ايه يلزموا لا تستغفر له لو مات على كده لهش. ما تستغفرلوش ما ما ما ما ما ما تتصدقش عنه ما تحجش عنه طيب طب الاسم ده هيصمص في العذاب يقول يبعث يوم القيامة بقى مش لك هيخش النار اقول لك لا يتنف هنا ليه لانه مش لك صحيح بس ما قبلتش عليه الحكم ما دلكناهوش لكن اذا بلغ العلم ليه خلاصي بقى ايه عشان كده ابن تيميه رحمه الله قال ان زيد بن عمرو بن نفيل واصحابه ده ورقه ابن لهف وغيره رضي الله عن الجميع قال ان زيد عمرو واصحابه دول ايه حجه على اهل قريش ليه لانهم ما وصل العلم الى مسامعهم وطبعا المسألة دي فيها يعني نتكلم فيها على بشيء في فترة عشان عايز يقول لك بس المهم ايه نتكلم بالك المسألة دي يبقى ممكن الاسم الاسم يثبت في باب وينتفي في باب اخر نفس الاسم زي ما الضبط الاسم اخ ابن زمع اخو عبد ابن زمع اخو زودة بن زمع. زودة بن زمع. زودة بن زمع زودة بن زمع رضي الله عن زميع اخ اسمه اخ ثبت في باب النسب هتموت هيريزه وهنحط المسألة كده يقول مات عن اخ هيلو كده وينتفي في باب المحرمية خلي بالك من المسألة دي كويس أو ده لأنه يجي له جدا حتى انه يعني ذكرها بمسارية قال لي الإفكال اللي وقع تتجبه الهنمات في الخلاف في مسألة أطفال المشونتين هو المسألة دي اللي هو ما فرقوش بين الاسم والعذاب بين الاسم والحكام بين اسماء الـ الـ الاسم في الدنيا والعذاب في الاخرى ما فرقوش بين احكام الدنيا و احكام فلذلك حصل ايه حصل خلط وحاجات زي كده الاستاذ ان هنا بيقول ايه عرفت اصل الدليل ايه بكلام في دي طيب فقول ابن تيميه رحمه الله ان هذا حد على الجميع يعني المعتزله والا على الجميع قال انه تعالى سماهم ظالمين وسماهم مفسدين لقوله تعالى واذ نادى ربك موسى انئت القوم الظالمين قوم فرعون خلي بالك ده ليس سيدنا موسى وراح يوم ربنا سماهم ايه ظالمين يبقى تعرف ان الاسم ده في اسماء كده قبل الرساله ملاش دعوه بالرسل مش لما الرسول يجي انما تثبتها عليك لا ده في اسم بيثبت عليك لانه هو هو ده الاسم ده ايه يثبت عليك بفطرتك يثبت عليك معروف ده يبقى اسم الظالمين فقال مثلا قول الله عز وجل اخبر عن النبي الله يهود عليه السلام انه قال لقومي اعبودوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفتروه, مفتروه. مفتروه. مفتروه. لا. لا لسه ما في سواء مع ذلك النوم إن انتم الا مفتروه قال ابن سيمان رحمه الله فجعلهم مفترين قبل ان يحكم بحكم يخالفونه لكونهم لكونهم جعلوا مع الله إلهاً آخر مجرد إنه يجعل مع الله إلهاً آخر مجرد إنه يؤمن بالطغوت. وإحنا قلنا عبادة صلية وحدها وبالله شريك والكفر بالطغوت. آمن بالطغوت جعل إلهاً آخر مجرد إنه يعمل كده يحصل إيه؟ ياخد الإسم على طول كائنا من كان إلا المكرر وفي واحد تاني مش مكلف هقول لك عليه بس في اخر الدرس شاء الله جامل اذا اعصار مش مكلف وماليش ضعب العوارض المكتسب ده زي ما استفقنا انا متكلمش بنتكلم على العوارض المكتسب مش العوارض الايه الايه جامل ما كانش مؤهل لده هقول لك عليه ان شاء الله لكن شوف نسمية ليه قال ان هو انو سماهم لانهم ايه زعلوا مع الله الان اخر بقول هنا بقى اسمع الكلمة دي وحفظة كوي قول فاسم الشرك ثابت قبل الرسالة لانه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى كما ذكر في اسم الجاهلية فقال الجاهلية والجاهل يعرف قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق أهل العلم على إن الجاهلية اسمها جاهلية مع جمع جاهل راح كده? ومع ذلك بريدتش فيه صور حاجة. هم الجهلوا ايه? انه جاهل الفطرة. لو شفت زي ما اعتبرش عنده مسألة ان هو يعظر هنا. التعذيب تعذيب. الكلام ده كله في الاسم او اسم الشركة مارس ايه? ده يبتن خبرة اما التعذيب فلاه. الامة التعذيب فلاه. ليه بقى? اه اه اه اما التعذيب فلاه? كما قال الله تعالى قال كما قال الله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا يقول إلا عند مبعث الرسول كما قال الله عز وجل عن فرعون فعصى فرعون الرسول فأخذناه اخذا وبيلا وقوله عز وجل فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى عايز بتني اقول لك, لك ان اسم الشرك إن كان ثابت قبل الرسالة طب اسم التولي دول هذا رجل تولى, تولى. اسم التكذيب تولي. هذا رجل كذب. كذب قال لك لا ده ما بيبقاش اللي بعد الرسالة ليه؟, ليه؟, ليه لان بيجي النبي يعرفه الطاعة يقوم يتع... لا الضلطاغه يبقى اسمه تولى عن الطاعة خلاص <تصفيق> يجي النبي يعرفه الشريعه يقوم يرد الشريعه اسمه كذب شر زي؟ يبقى في اسماء بتحتاج قبل الرسالة واسماء بتبقى بعد الرسالة وده موضوع مهم جدا جدا افراده بتصديف بارع الشيخ عيو الخضير شك الله واسره في كتاب الحقاء ممكن تراجعوا ذكر زي الاسماء بأدلتها الاسماء التي قبل الرسالة والاسماء التي بعد الرسالة يبقى يا اخوة هنا لما نيجي نقول بقى زي ما قلنا التأويل لا تبيلة له الى الشرك بتقول لي اشرك بتاويل ليه؟ التاويل صرف الظاهر الى المرجوع صرف الراجح الى المرجوع بقري لا اله الا الله الراجح فيها ايه؟ لا اعبد الا الظاهر ايه؟ انه لا معبود بحق الا الله حتى صرفه توديه فين؟ حول الله بتاويل حتى اول يبقى ايه؟ يبقى ممكن نقول ان هو مع ربنا اقول له ده مش تاويل ده يبقى القرئه لا تصح واللفظ لا يصح لو التاويل اصلا مش قولنا كلام ابن في روضه الناظر كلام الشيخ قتي عليه في المذكره انه قال ايه قالوا ان لازم للتأويل لابد ان يكون يعرفنا الـ الـ الـ النص ده قابل للتاويل ولا لا ويعرفنا قرينه صحيحه ولا لا اوعى تنسى الاصول والقواعد دي والله يا اخوه المسألة دي لو ما درستش عدل احنا الان بنتكلم في الشركه الاكبر والله العظيم شركه اكبر مخرج من الملة ما كانش بتدرس كويس وتعرف القواعد دي جيدا وتفرق بين المسائل اللي شبه بعض دي هيبقى المسألة بالنسبه طبعا هي بقى شبه بعض ليه عشان تسرط الفتل والتأويلات والكلام اللي, اللي, اللي, اللي هو زي بولي الشاطيبي رحمه الله فتأولوا على المتشابه وعارضوا المحكم بالمتشابه فصارت شبه تحتاجوا للرد عليه بقى بقت مسألة بقى لتربد عليه ما كانتش بتأهله زمان لكن بقت مساله دلوقتي ليه؟ عشان تسرط ما ندق عليها من الايه؟ من المشبهين وأصحاب الفتل مثل الله العظيم فدرس كويس يا رعاك الله اتق الله عز وجل في جينة وتبث الكلام ده في الناس بمتاع الوثاقية اجمعية والله لا خلاص في بيها طيب يبقى ايزا دي اسماء قبل الرسالة ما تحتاجش اسم الجهل ده يبقى قبل الرسالة يبقى الجهل ده لا سبيل له الى الشرك ما تقوليش اشرك وهو التجاهل ولا ما سأمتلك كده ليه لان مخروض في فطراته ذلك زي ما قلنا زمان في نفس الدرب بتاع الفطره بقى قال عمر بن عباس رضي الله عنه كنت اعلم ان في البرجالي على الايه على على العضلات ما انا في الجاهليه برضه كنت عارف ان هم ضليل بس كده جاب عمرو بن عامر الفينانس وضليل للتمويل ده التمويل ده ولذلك ان كتبه حمى الله ايه قال استجابه لفطرتي وكذا هلفت جدا وقلنا ان الفطره بتغضش والكلام ده مضى وعايزك تراجع تاني في درس الفطره يبقى اذا الجهل لا سبيل اصلا ما تقولوش الجهل دي ليه لان هو يعرف حسنا طب امار الحجه بقى نقول اه هي دي مم. اللي فيها الجهل الشك التاني تقول لي هيتعذب اقول لك لا والله مش عارف ما كانش عارف ليه بقى ما جالهوش الرطول ما جالهوش كلام ما جالهوش طب فطروته ما تنطق عليه اقول لك هو است ربنا رحمه بقى مم. الله يحكم هو بحمدي هو بحمدي رحمه عز عز. ما يريد سبحانه وبحمده وتقدر رحموا عز وجل زي المظلمه المسائل الخفيه دي هنتكلم المسائل الخفيه دي التاويل الصفة والكلام ده كله دي مسائل طب ليه جعلها خصية سبحانه وتعالى عشان يرحمك اصليك كان... لما سألت جاء كفر برضه لو دخل فيها الانسان كيبقى اتعذب كان يبقى ست سوداء لكن رحمة من الله عز وجل انه جعل بيان المسائل اه تلاقي المسائل فيها ايه درجات في هيئاتها وفتازن كما كان ابن رجب وغيره رحمة الله عز يبقى الجاهل لا سبيل له ان يرفع عنك اسم الشرك لا لا اصلك يبقى اسم مشرك مين اللي يرفع اسم الشرك انك تبقى مش مكلف يذهب عنك التكليف يقول لك في الخطأ كده وده مش مكلف بيتكلمش على عوارض ال ال بيتكلمش على عوارض الجبليه بيتكلم على عوارض مكتسبه يبقى ده مساله موانع التكليف تدي رفع عنه اما يبقاش مخاطب به او لا ما يبقاش مخاطب به في الوقت الراهن يعني او الاكراه يبقى هنا لما ذكرنا كلام ابن تيميه رحمه الله قال ومن هي ومن قال الشرك او فعل الشرك فقد شرح به من غير اكراه فقد شرح به صدرا كلمه واحده كده اجمعين يم قال والامه مجمعه على انه لا يئذن احد لاحد في الشرك الا المكره او في الكفر الا المكره خلاص مسألة دي ذي خلصانه خلاص يبقى ما فيش عندنا عذر ما فيش عذر لان تعمل الكفر إلا الاكرام طب إلا في حاجة ثانيه ممكن حاجة ترفع عنه المسألة دي بس, بس, بس هي مش مكتسبة اه عارف أوه. اسمها ايه دي بقى ما جاهل الحياه اللي هي بقى اخر حاجة اذكرها لك, أذكرها لك. أذكرها لك. يا لاختم بها هذا هز... الدرس إذا كده تناولنا قضية الجهل ايه هو جاهل الحا بقى ايه جاهل الحال ده بقى الراجل اللي هو ما يعرفش يعني ايه بيطالبه بحا فوق قدرته قدراته ما جيبهاش زي كاني بقول لك كده ايه تعالى شوفني كده انا انا انا بفكر في ايه حاول طب انا على فمه تو فكر في ايه ده تكليف الملوطاق صح والتكليف الملوطاق لا صح اللي هو في ظاهر كلامه اللي لا صح ايه هو تكليف الملوطاق ده بقى اللي عامل قراصه رحمه الله بالربك دي مثال بيقول في ايه دول ولزق بيقول نعم الجهل الذي يمكن الذي لا يمكن دفعه بمقتضى عادة يكون عذرا هو ده اللي يكون بقى لا يمكن دفعه بمقتضى عادة يعني أنا كبشر مخلوق إذا ما رأيت فاعل بخلقتي أنا ما أدارت فاعل المختاضة العاده إذا ضرب المثال عليه قال كما لو تزوج أخته يظنها أجنبي أنا دلوقتي والدي تزوج من إمرأة وبعد ما أم عرفت حاجة ولا والديت زوجته الاولى ما تتعرف وخلاصه على كده وابو عاش ومات على كده خلاصه انتهيه كبرت انا شفت بقى البنت دي عاجبت انا عايز اتجاوزها يا جماعة اتجاوزتها فوقت ثلاثة بعد كده الاختي حد ساهدة بذلك زي الحديث بتاع اا اللي حصل فيه من ساهدة على بعض الصحابة بدي اختتي انت جاول انا رضع اعصاب نفسه تفرخ النابيس بينهم معلوم يبقى فوقت انا عارف منين ده بقى غير علم الغيب بدي معرب توشك يبقى هنا نقول ايه نقول جاهز صحيح لكن هذا يكون عذرا في حقه لأنه لا يدري دي فوق الطاقة بقى ده مكلف يبقى لا يوقف فلذلك لم تنع عنده التكليف يبقى اسم زي الحل عارف يضربه في مثال ايه يقول واحد ماشي في الشارع ورقة هو بينظف الشارع دايما وهو ماشي بالورقه كده يخبط الورقه جابه على جنب طوبة بتاع وهو ماشي لقى ورقة شط برجله حصل ايه حد قال له طق الله يطيب الحادث قال ايه اللي حصل ورقه مرميه في الارض يا راجل قال ورقه ايه فبصت فيها لقى ورقة مصحف فهذا تكفروا لا ما تكفروا ما هي بقى طاقته ما اعرفت ايه اللي هو ورقة ورقة زي بقيت ورقة ورق. ورق. قولي طب ما الراجل اللي راح البرلمان ده هو برضي ما اعرفت ايه فيه زي بقيت اه اقول لك بقى هقول لك التأثيمة بس لما ثبت لك ان الديمقراطية شركة اكبر الاول وبعدين اقول لك حالاتها بقى مين اللي شال الحكم لما خاض مع الخائدين مين اللي شال الحكم لما تأول تأويل ما ينفعش في الشرك الأكبر ولا يصح جام وقلنا ما بيش مدخل عليه فشال الحكم مين اللي ما شالوش اللي هو جاهل الحال بقى اللي هتحكم عليه بإنه إيه بقوله لم يكن من لم يدخل في هذا الشرك لكن إن شاء الله لما نقتل بعد كده بقضية الإيه تفصيل بقى الديمقراطية معناها إيه وتفصيلها إيه ومصطلحها ده إيه وما دخلها بالعلمانية والي هي شرك أكبر ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي اسال الله عز وجل ان يجعلني من ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل ما سواه فهدى لنفسك واقول فول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته